وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله إن قلب المسلم لا يصلح إلا بتعظيم الله عز وجل إلا بتحقيق التوحيد والابتعاد عن الشرك لأن الشرك أيها الأحبة هو جناية فادحة في حق المولى سبحانه وتعالى وجريمة في حق من في حق الله سبحانه وتعالى جناية في حق المولى الذي خلق وسوى وقدر ورزق وأحيا وأمات ولذلك بين الله عز وجل في كتابه أنه قد يغفر كل معصية اقترفها العبد ومات عليها إلا الشرك فإنه لا يغفر حيث قال المولى سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيمة فكل شيء يغفر إلا الشرك أيها الأحبة ويخطئ كثير من الناس حين يعتقدون أن الشرك هو عبادة الأصنام فقط أو أن يعلن الإنسان عما يضمره في قلبه في صدره في نفسه من الشرك فيقول أنا مشرك هذا ليس بصحيح الشرك أعم من ذلك ومظاهره كثيرة وينبغي للمسلم أن يبتعد عنها كلها للحفاظ على دينه أن يبتعد اولا يتعرف على مظاهر الشرك ثانيا يبتعد عن مظاهر الشرك ومن مظاهر الشرك التي حذرنا الله عز وجل منها إتيان الكهان والعرافين والمشعوذين والسحره هذا من الشرك الذي حذرنا الله سبحانه وتعالى منه اتيان الكهان والعرافين والمشعوذين والسحر وتصديقهم فيما يقولون الساحر ايها الاحبه والعراف والكاهن والمشعوذ هؤلاء اناس بعيدون جدا جدا عن نور الله عز وجل بعيدون جدا جدا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هؤلاء أعداء الملة والدين يتعاملون مع الجن والشياطين ويأكلون أموال الناس بالباطل فالذي يذهب إلى هؤلاء فهو في حقيقة الأمر قد أفسد دينه وعرض نفسه لغضب الله عز وجل ومقته يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لا تقبل له صلاة أربعين يوما وهذا لمجرد إتيانهم لمجرد سؤالهم لا تقبل له صلاة أربعين يوما أما من أتى هؤلاء السحره والعرافين والمشعوذين وسألهم عن شيء ثم صدقهم بما يقولون فإنه على خطر كبير على خطر كبير أيها الأحبة إن لم يتب من ذنبه قبل موته يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم واستمعوا أيها الأحبة ان هذا الأمر مرض عضال انتشر في أوساط الأمة احنا ان الناس بشأن المغربة العطلة لا بد لا بد بشي زور الساحر لا بد ولا سيما النساء فاستمعوا الى قوله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد الذي يتعاطى السحر ويشتغل بالسحر الحقيقي الذي يقتضي أن يكون بينه وبين الجن والشياطين عهد وميثاق وشركه وتعاون هو كافر بالنص القرآني حيث قال المولى سبحانه وتعالى وما كفر سليمان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 وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله كافر بالنص القرآني والسحر هذا أيها الاحبه كما قلت سابقا السحر هذا هو مرض قبيح من أشد الأمراض التي قد انتشرت في أوساط المسلمين اليوم مرض خبيث ومن هنا وجب على أهل العلم وحملة العقيدة الصحيحة وجب عليهم أن يدافعوا عن حمى الإسلام وذلك يكون بتعليم الناس من أمور دينهم ما يجعلهم قادرين على التمييز بين الحق والباطل قادرين على معرفة الأمراض التي تخل بالدين الصحيح وتخل بالعقيدة الصحيحة فإذا عرفت معنى السحر فلا يجوز لك أن تقترب عليه وإذا عرفت معنى الساحر فلا يجوز لك الذهاب إليه وللساحر أمارات علامات يعرف بها كأن يسألك مثلاً إذا دخلت عليه يسألك مثلاً عن اسم أبيك أو اسم أمك هذا الساحر أو يخبرك بأمر غيبي كأن يخبرك مثلا عن مكان إقامتك أو مكان مسكنك أو عن اسمك أو عن حادثة وقعت لك في الماضي هذا الساحر وكونه يقرأ شيئا من القرآن أن بعض الناس يقول لك بأنه لا يقرا القرآن كي يرقي بالقرآن أنا سمعته كيف يقرأ القرآن كونه يقرأ القرآن لا يعني أنه رجل صالح ولا يعني أنه على الجادة ولا يعني انه يرقب الرقيه الشرعيه ابدا فكثير من السحره ايها الاحبه ربما يموه عليك فيقرا شيئا من القران بصوت مرتفع لكي تنخدع يقرا شيئا من القران بصوت مرتفع ثم يطلسم وبصوت منخفض بكلمات غير مفهومه ارضاء للجن وارضاء للشياطين فكونوا على حذر من هؤلاء ومن جرائم هؤلاء السحر والمشعوذين ادعاؤهم للغيب وهذا أمر عظيم ادعاؤهم للغيب وهذا من أعظم العظائم إذا دخلت عليه يقول لك سوف أخبرك بما يكون في المستقبل بمن تتزوج كم سيكون لك من الأولاد هل ستكون حياتك في المستقبل سعيدة ونسي هذا الأحمق هذا الأبله هو والذي يستمع إليه ويصدقه فيما يقول نسوا قوله سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ونسوا قوله سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم امرأةً تقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد هل قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنت محقة وهذا كلام صحيح أبدا بل غضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال لها لا يعلم ما في غد إلا الله حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما يكون في الغد ما يكون في المستقبل لا يعلم ما في غد إلا الله فكيف يتجرأ هذا الساحر الخبيث بعد كل هذا على الدعاء الغيب والتلبيس والتدليس على الناس أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نظرا لكثرة السحرة والمشعوذين وانتشار السحر في كثير من البلدان الاسلاميه والبلدان الغير الاسلاميه كان لزاما علينا ايها الاحبه على كل واحد منا ولا سيما ان هؤلاء السحره يستغلون جهل الناس فلذلك كان لزاما علينا على كل واحد منا ان نبين هذا الامر لأهلنا ولأولادنا ولأقاربنا أن نبين لزملائنا في العمل وفي المدرسة ما يكمن في هذا الأمر من الأخطار والإنسان إذا أصيب بمرض ما يجوز له التداوي لا شك الشرع أجاز له هذا الأمر أجاز له أن يعالج نفسه بما ينفعه من الأمور المشروعة بما يناسبه من الأدوية المشروعة وأما أن يذهب إلى ساحر أو إلى كاهن ويستمع إليه ويصدقه فيما يقول ويرضى بهذا الأمر فإنه بذلك يساعد هذا الساحر على باطله وهو بذلك يكون على خطر عظيم بل على شفى الكفر والعياد بالله فنسأل المولى سبحانه وتعالى السلامة والعافية من شر السحرة والكهنة وسائر المشعوذين ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين للحذر منهم والابتعاد عنهم ونسأله سبحانه وتعالى أن يريح العباد من شرهم